بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن مهربان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير هم حمد سفاس بخوايا كهرتي لآسمان كانو زويدة تنهاهي أوا ولو الدنيا ستائش هربو اوا و كاري ورد بينا يعلم ما يلج في الارض وما ما يخرج منها وما ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها وهو هو الرحيم الغفور خواد زاني تي داتي بناو زويداو تي لدر داتيو تي آسمانو تي بو واخوا مهربان لي بوردايه وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل لا وربي لا تاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بباوران وتيان رجي دوايما من بسردانايت أي محمد صلى الله عليه وسلم بليوانيا سوين بپر او أو قيامتتان بوده خوزاناي همو پنها نكانا لخوا قمنا به قرسائي گردی لئج لآسمان كانو زويدا وفي سوقترو غورتر لونية إلا لكتبه چي آشكرا ورون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك لهم مغفرة ورزق كريم بو أوي پاداشتي أواني باور يانهينا وو کرد وي تاچ بو ئەوانەیە لێبدن و پاداشت با و ڕۆزیەکی چاک وال سع ف ئاياتە معاجزی نهنائك لەهم عذابم مجزز علییم وە کەسانێک کە هەول دەدەن باوەڕ بە نیشانەکانی ئێمە نەکرێ وا دەزانن لە وَيَرَالَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُلْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربك هُوَ وَالْحَقْقَ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أوانى زانياري أم بي دراوا دزانن أويلا فرورد كارت تو تنها أو راستا ورين موني خلق <تصفيق> دكات كراو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَأَوَانَي بِيبَاور بُون ديانوت آيَ بِيَا وَيَكْتَانْ ve tawâbir zînü pâra pâra bûn ve rastî ee ve duruz dâkirene ve duruz kirdneşi tâza aftarâ ala Allahi kehiban anbihi jinnah bâni الذînâ la yu'minûnâ bil-âkhirâti fi'l-azâbi wa'l-dalil-ba'id ayah peygamber sallallahu aleyhi ve sallam bâdamkhwa wa duru dâkat ya şeytah نَخِيروَانِيَ بَلْ أواني بِبَاوَرَن بَدْوَارُوش لَنَا أُسْزَا وَجْمْرَايِچِي دُول لَارَاسْتِيدَان أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب دي آية يا سرنز نادن بو اويل بردمو پشتيانويا لاسمانو زويدا اگر بمانو دايان بين بناخي زويدا يا ديخين خوار بسرياندا سن پارچه لآسمان لاسمان براستي لودا بلگوب هندها يا بو هر بنديش رو لخوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الحديد سوين بخوا براستيل لان خوما نو بحريشي قورما بداود بخشيبو ايتيا كانوا بالندكان لقل داود ذكروا تسبيح بلينوا وآسن من بو نرم كردبو أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إنني بما تعملون بصير فرمان من پير كرد كفوشاكاني دا پوشري همو لشيلي دروز بكا ولتنيني زرادا اندازي القكان وكيق بن بكن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 وابو سليمان بامن رامهنا بيان با يان تاني ورو مبارغي مانغي چي دبري تا اي وارانيش مانغي ريغي دبري ومسمان بوتوان دوا وكان ياو دروي وهنده لفر يكان مان رامهنا ابو لبدست يا كار يان دك بفرمان پروردگاريو اگر هر كام لوان لفرمان يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل وجفان كالجواب و قدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور سليمان <تصفيق> چەندین قاپینان خواردن وەک حوزی گەورە وچەندین قازان و مننجەلی دامەزرا و نەدە جوڵان لە بەر گەورەییان ئەی ئالی خواب Bala'ım, kem eyle bende kanın bu ufva süpâs güzarın. ''Falemmâ <Sessizlik> qadaynâ aleyhil mevte ala mevtehi illa dâbbetul ardi te'ekul min فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلْ كانوا كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ إن زاكات سليمان مان مراند هيتش نشان ندان بیزگل خورو موریانی زوي کدر دستك سُلَيْمَانی اندخواد که سُلَيْمَان خويد ابو بسرید إن زاكات سليمان كود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 بلدة طيبة ورب الغفور. سوين بخوا براستي تيبو خلت سبأ لو شويني جيان يان داني شان يجلس رد صلاة خوا هبو. دوب أخذ لاي راس تولي تفي شوينك كان وهبو. بيان وترال روزي بروارد قرتن بخونو سباسي او بكن ولا تشي باكو خوشو. فَرَبِّ دِغَارِ اَشِيلِ بُرْدِهَانَ هَيَا اَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سدر قَلِيلٍ بەو هۆیەوە لافاوی وێران کارمان بۆناارن دوو خاتی چاچی بەروبووم دار ئەوان مانگۆڕی بە دوو با خاتی خراپی خاوەن بەرێکی تفت و تاال و دارگەز وە کەمێ لە داری نەبگ ذلك جەزەیناون بیماکە فەڕ ووە هەل وجازیف ئا وآيات زغلواني زور سبلان طول لچه أسنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمينين ولنوان رأيق اوانو أو شاراني پيتو بركت ما تخستبون لشام سازاندی بو من چن شاهرۆژکاو ديهاتي نزيگ ليكو ديار و ريگي نزيگ من بو راشتن لنيوان دادانا بو وتمان پيان چن شاو روز بو ريگي نه فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كتي خلچي سبأوتيان أي پر وردگار ما وي ريجي سفركان من دور بخاروو استميان لخويا نكرد اماش كرد من بداستاني لناو خلق دا بيجارناوى پرشوبلاو ماکردن به ولاتاندا بو پاری پرشوبلاوکردن براستی لو بسرهاته ده څن نشانه هيا بو همو زور خوګری شکرانه بجیر ولا قد صدق عليهم ابلیس ظننه فتبعوه الا فرقا كوتن وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وشيطان هزد الصلاة بسر إيمان داران دانبو تنهاب او اي بزاندريت چه باوري بروج وفر وردګارد اي الله عليه وسلم بسره هموشته لا يملكون في السماوات ولا في الارض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيرٍ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلهاوار وارب كان لواني كابتزگالالخوا بپرستراوتان دزانين بقدر هر ورديلية جيانب دستنية نلا آسمان كانو نلا زويدا واو پرستراوانا هاو بون نبون لدرس کرديني آسمان كانو زويدا وهي تشيغلوان يارمتي در إخوانبون وَلَا تَنفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَتِكَا كَرْدٍ لَا إخوانبت سودي نيا مگر وارئ گئبداد هتا کا ته ترسو بیم لضلی تکا کاران لا دبره به وئ رئ گپیدانی شفاعت وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لأسما كانوا زويدا بَلَخْفار رازي ماندد Beyguman, e me ya ewa, yek yekman la sırren monin ايه مش برسيار ماان لنا كري لوي ايو ديكن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم بل پر وردگار ماان ايه مو ايو كودكاتوا لپاشان بر يارددال لنيوان ماان داب هقو راستي وهر أوداد وريزانا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بلي آدي نشانم دن أوها وبشاني بردبوتان ريزي خواوا بل وانيا بل كزاتي خوايا ذاليك الدرست و ما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا و نذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون و ايمت ما نارد و مغرب بالام زربي ادمي نازان ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ودلين ام بليني روجد وايكيده اگر اي ورازگون قل لكم ميعاد يوم لا تاخرون عنه ساعسا ولا تستقدمون بلي بليني اي وروجك نساتك ليو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 يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وآواني بباور بون وطيان اما هر جيز باور ناهنين بام أم و باو كتابانش پش ام خوز قدد ديكات راد جيرين لبردم دادگاي پر وردگاريان دا قصو تاوان آراستي يكتر دكن لاوازو ژیر د استکراوان دلین بوانې د زانی ل د صلات دارکان اگر ای باوردار د بوین بولل لذین استکبرون اللذین استضیفوا انا نحنو بعد بل aba nay khoyam ba gowra da da nadalen bawani ay ema bargiri man kirdan larayn muni duai awi botanhad na khirwani balko khotan tawan barbun wa qala alladhina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 Bavanı xoş ve zelzan boğun, na kirevan ya, balku piylanı evo başa o baroş tavashey kirdin. Katı ferman tan piyadeden kabey barwabin baxıa, ve yeniha o başani boda bneyn. Hamuyan pashimanide şarınwa, katı kazzayd o zqd bineyn, ve zindiru toqma kirda آيت توليان لي اساندريا ذي قالوي ديان كرد و ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مطرفوها ان بما ارسلتم به كافرون ول هيت شارق دا بيغمبري ترسينر ما نناردوا مگر خاوان ناز نعمتكاني ودولمن دكاني وتو باو وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ مِنْ دَال مَانْزُور قَدْ سَزَانَ دْرَيْن قل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى براس تي فر ورد قارم روزي فراوان دكاتو ديجريتو بوهر كسي بيوه بلام زور بي خلق نازن. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Meger awi bağvari hena bio kirda wi taçik kird be bo awan pa daşt iduba ramber haya vahiy awtakani k kirdu yana awan lokosh kabrza kani behjda le asajdan. Ve kileri yasgoun fi ayatina muajizin olaik fil adab muhburun. Vahiy holi pusal وادزان لدست مان دردتان وانيا اوانا لسزايد وزغدا آما ذكروا دبن قل إن ربي يبسط الرززق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بلي روزی هر کام لبند کان بی ya فراوان یا کمی دکات بوئ و ای و هرشتیک بو بخشن او خواځه جای پر دکات توا او خواځه ترینی روزی درانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ها اولائياكم كانوا يعبدون وروزی خواهم یانکودکاتوا هاي اوانا لدنیا ايوان دپرست قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سرشتكان دلين پاكو بيگردي بوتو تنها تو گوري ايمي نك اوان بلکو اوان زنو كيان دپرست زور بيان يان بوان هبو فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ إِنْ كَانَ سود إِلَّا كَلَمْ تَأْتُوا بِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَبَسْتَمْكَارًا ضَلِيلًا سَزَايَ أَغْرِي دَوْزَغ وَإِذَا تُتَّلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَيَّ يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَيَّ صُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا وقال وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ كاتب خوينريتو بسرياندا نشان الله عليه وسلم هيسني ازجل پياويك دوي برگريتام بكاد لويكباو باپيراتانديان پرست ودلين أم <مؤس> قرآن شتيجنيا بيت جل درويش هل بسترابي بناء خواء، وبيباوران براستي بقرآن يندود كبو ينهابو، أما تنهاد زادويش إشكرايا. <متسيق> وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Peşterce sen kitabık mı piene davun kabiyan, kuyun nwa, oboğmenn ne nard hiç peygamberişitirsener. Ve الذين من قبلهم وما معشا وما آتيناهم فكذبوا فكيف كان نكير. peş Quraysh'e kan, ba varyan b peygamberani <تصفيق> قريش نگهشتبوون د چاوي بوان ماندابو ما انزا اوان باور يام په پیغمبراني منهينا من زا چون بو تولا سن قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بل من بيكشد يكشد آموشغارتان دكم كدودو يك يجلب الخوة الحلسن فاشان بير بكانوا هاوريكتان فيغنبر صلى الله عليه وسلم شيدنيا فيغنبر صلى الله عليه وسلم تنهاتر سينربو ايوة لأيّش هاتني سزاي سختي قيامة قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد بل هركلوا فاداشتكم لي دواك ردون أو بخطان فاداشت من تنها لصرخواي وخاب بصرها مشتق داعدارا قل إن ربي يقضيه بالحق علَّامُ الغيوب. بل براستي فرودكارم بتندي هقد ذات بصر بطال ذا خوازنا وكان. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل آيني راست هاتو. بتا نما و دروس ن بيتا و قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب بدا اگر من گمرابم او زيان كيتا يا بوخوما و بم او بهوي أم قرانه و یک پروردگارم بو بوینردم و راستی خو بیسرون زیکا ولو تراید فزعه فلا فوت واخذو من مكان قريب أي محمد صلی الله عليه و وسلم اگر دبینی کاتب به باوران زورد ترسن انجا بهید زوری رزگار بونی ولا شوینه چی نزیک دو زخه و دبریم وقالوا وآمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد لو كاتدادلين باور مانهينا بو قرآن تون باور يندزدكويل شوينيش دوروا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد كبراصتي أوان لدنيا دا بي باور بون بي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 بەرز دەخرێتە نێوان ئەوان و ئەوەی ئارەزووی دەکەن کە بڕواهێنان و تەوبکردنە هەرو وەکو بە هاوشێوەکانیان کرا لە پێش ئەماندا